بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدمون هو الذي خلقكم سَمَاءٌ وَسُفْلٌ أَمْرُهُ إِيَّاهُ الْمُسِرُّ وَكُنْ وَجْهُهُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا سَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِحَقٍّ فَهُمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَثْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا بِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تُن مكذّبين بُلِ مِمّا في السَّماواتِ والأرضِ كُلُّ لِلهِ كَتَبَ على نفسِه رحمةً لا يجمعُ بينكم إلى يومِ في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتقذ وليا فاعطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من قَوْمَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ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 تُبَارَكَ هَذَا تَن قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي من أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لَا يسلح الوالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا نشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم Bəl, bəl, bəl. All right. كَانَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ ذُكِرَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ عَلَى مَا تُذْكَرُونَ وَقُذُ حَتَّى آتَاكُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لكلمة جاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْزُغَ عَلَيْهِمْ فَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْزُغَ عَلَيْهِمْ فَقًا فِي الْأَرْضِ أو سلما في فأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبصم في الظلمات من يشاهدون قُل اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَابَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَرَيَ الرَّحْمَنُ تَدْعُونَ أَرَيَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كنتم فَمَا سَجَدُوا لَهُ إِلاَّ إِنْ شَاءَ وَتَنَسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ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 فإذا هم مبنسون فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل فَإِنْ تَكُونِ إِذَا كُنْتَ عَذَابَ اللَّهِ بِأُتَتًا أَوْجَهُ رَتًا هَلْ يُمَنُّ لَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَعَصَى هم العذاب بما كانوا يفسقون سَوِيًّا أَمَّا وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَسَفَكَرُونَ وَأَنذِرْ بِالَّذِي لَا يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن فِي عِلَلِهِمْ يَسْتَقُونَ وَلَا تَقُودِ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَادَاتِ وَالْعِشْيَارِ دُونَ وَجْهٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شَيْءٌ أَلَمْ عَنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ شَْ فَتَط ده فَتَسلَ مِنَظالم وَر كَذَلِكَ فَت بَعْظٌَ بِبابٍ ل كِرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياك فقل سلامٌ عليهم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عاملين منكم سوءا بجهالة فيه ليقضى أجل نسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه إذا جاءت حدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردون بأس بعض انظوا كيف نصريف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكير انَّمَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَعْصُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ أَوْ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ قَوْمٌ ظَالِمِينَ وَعَمَّا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ شَيْئًا وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَوا رِزْقَهُمْ وَاتَّقُوا حِسَابَهُمْ إِنَّ الْأَجْرَ أذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شقير وإن فعدل كل عدم لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم كَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَل قَالَ لَا أُحِبُّ سَبَّحَ اسْمُ رَبِّهَا فَقَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ عنيف وما انا من المشركين وحاججه تذكرون وكيف أخاف لا أشركتم وَلَا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم قوم سلطان فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلوا وحجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ورهبنا له إسحاق ويعقوب كله qələdi zirəm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 فأيذكر بها اولائي فقد وركلنا بها فقد وركلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق تُبَاسِطُ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ۖ أَوْ كُنْتُمْ مُنْكِرِينَ أَتَجِدُونَ أَصْحَابًا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَى فِيمَا قَوْلْنَاكُمْ وَرَاءَ أَغُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَهُ قِنْطَ وَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم اهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر قد قصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا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 انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات صُلْهُ بَنِينَ وَبَلَائٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ نَدٌّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ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 وما جعلناك عليهم حكيما وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب إ آم كَكَ وَكََّ مَهَمُ المَوْتَ وَحَصَرناَا عَلَهِم وَحشَرناَا عَلَهِم لِغُرُرِهَا وَلَو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرَهُمْ وَمَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلِتُنْصَرَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَعْصَفِرَ مَا هُمْ مُفْتَرِفًا فَعَرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابًا فَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونًا كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل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 turrirtum ilay wa ليكون ولا فاكلوا مما لم يذكر بفارج منها كذلك جين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكادر مجردون وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَأَسْرَفُوا عَنِ يَمَن كَذِفُوا فَصَلَّلَ and ينادوا وغروا هم الحياة الجنيا وشاهد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 ふ أَله سو ورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَخْفَنْكُم مَّائِتَةً بِهِمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْعَلُهُمُ الْأَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ أَرَأَيْتَ لَأَمِنٌ فَيَعِينُ أَمْ مَاشْتَمَنَكَ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيَأِينُ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذَا اُصّاكُمْ فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن ربك رفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر ذلك جزيناهم ببعيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم زو رحمة وَلَا ولا يرد بأسه عن القوم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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَبِعْهُمْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَسْلِمْ وَقُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يدلو أشده وَأَنْعَمْتَ كَيْ لَوْعَلَّ مِيزَانَ بِقِسْطٍ لَا نَكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سِيرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَاسْتَبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ إِذَا ضَلَلْتُمْ وَاسْتَهَادُوا بِهِ لعلكم تتقون ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَمَا مِنَ عَلَّامٍ إِلَّا عَلِمَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم اتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزَلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائْفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَهُ إِنَّ كَابُدَْ كَُّا أَهْدَ مِّ فَقَدِ جَاءكُمْ بَيينَةُ مِ رَُّكُمْ وَهُدَوْ وَرَحم فَمَنْ أَظْنمُ ممَن كَذَّبَ بِآاتِلهِ وَفَدَ فَعَنه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 كِتَابَ اَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اَامَنَتْ مِن قَبْلُ لَمْ تَكُنْ اَامَنَتْ مِن قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا قل فله عشر أنفالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم خَلَقَكُمْ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتاكم